119. وقامت كل أمة برسولهم ليأخذوه 110. وجابلوا بالباطل يدحضوا به الحق فأخذتهم 111.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 عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تفي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر 117. وقالوا من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون 118. قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل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 هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له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 والله يقضي بالحق والذين يبعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير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 وَلَقدَدَ أَْرسَلناَّ مُسَابِ آياتاتَِا وَسُ الْ القَانٍ مُبين وَلَقَدَ أَْسَلناَا مُسَابِ آيَاتِنَا وَسُقَانٍ مُبينٍ إِلَ فِيعَونَ وَهَا سَاحِرٌ كَزَّاب فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتِلُوا أَنْتُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضلال وقال فرعون ذروني أقتذ موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من قُ لم تَكَِّرِل ي مِنُ بِنَْوم فيِي سَدَ وَقَالَ رَجُرُ مُؤمنِنُ من آل فزعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن 119. إن يكون صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب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 119. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر وَقَالَ 110. وقال فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ أَذْهَبَ السَّمَاوَاتِ فَاصْنَعِ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَانَ ذُو فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وإن من الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولى يدخلون الجنة يزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فدعونني لأكفر بالله وأشرك بِهِ مَا ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في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 وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيَآتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ السُّوءُ الْعَذَابُ النار يغرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقولوا <تصفيق> فَأُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَهُمْ تَبَعًا فَيَقُولُ الضَّعْفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي بخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا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 ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا بوسى الهدى وأورفنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والاذكار ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سوق وَالَّذِينَ أَتَاهُم مِّن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِدْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ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 إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم باخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل 119. وإذن على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون خَالِقُ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء زناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم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 وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ اُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ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 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون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 ذَلِكُم بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ وَدَخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِسْمِ ثَوَى الْمُتَكَبِّرِ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 مِنْهُم مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ ّ وَخَصَِهُ لِكَ المُبَطلُون اللههُ الذي جَعَ لَون أَ آمَ تَكَبوا مِنه وَمنِنهَا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 سبون فلما جاءتهم رسله بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به 119. فلما رأوا بحثنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين 110. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لم يكن رَأَوْا بَسَمَا سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَقَسَتْهُنَّ لِكَ